لا رد الظلم ينزاح نبذل للعقيد ارواح كرامتنا بشهادتنا نبذل للعقيد ارواح لا رد النار والله منزاح نبذل عقيد ورو الله ردني اللهم انزح عني الذل عقيد ورو الله ردني اللهم عقيد الروا جوامع مبشحات Mashallah Jawamatna Mashallah Ya Nas Unebdelle Ya Mashallah هذا الرأي أحجي بالدليل وياك إن كانت للحجي شراي وياك بالموقف لو أنت ويا ابها الزوا صف ماعذني صاح ذموق شقاذ فاي موج من في تنوريا وبالمركاب على اسم الله كلها رؤسا أموج من حفه الأنوار يا وبالمركب وعلى اسم الله الطماح عيدنا الشواح عيدنا ونبذي نبذل لنا ممنون خاد شاعرها للبيس سعيد الصافي أحسن الله إليكم جميعا اسمع لوردي اتسأل من صراحي بها ذرا خالد شيبي ذليل وياك انشعل لك الليل حش وياك بلم اوقي النادم تصدقوا هذا الوصف ما عدني صاحب مو اعتقد وفاي موج من الفتن الاسم الله موجن الفتان ورياح بمركب الاسم <تصفيق> الله طمئذنا شواء the Lord. للليل ابيطا تصريح الشهيد حسين حاابوا اسمك يصروا جالي ما اوقف في سبات بواه يلحوصوري تصباح ولا صار الشرط ميزان الذام المعاد حر وقال اللي خلف زمان الرزق مما يصلى هو اللي بيكي بدمعك منساه مما يقدار يشيل الصلاح هو اللي دمي قد شاح ما يجداري شيل السلاح واجبنا يطال سنن واجبنا يبارك الله لردنا ونسيت عذو اسمك اسوار اغالي سما وقف في الثابت ابو الاثنين غير شو اريد شو اول صاري الشراب ميزان الدم يلمن حرق اللي رجا و يا ليل ابخل بدمه القائد قوي اللي بجيب دمع تمساح اما يقدر يشيل السلام قوي اللي تمساح اما يقدر واجبني طالبني واش يرضى دنيا واش يرضى دنيا اني ويه بحار المسير شراعات ويغير فما وقفل امه واعيدارس الابغاض من مين يرعش خيل ويفات وضمني المواجه الشرعي الله ذي ميبدل صدق وعد من راح رايح يدور الرباح. وبهذا الهدف من مراح. ما رايح يدور صاحح زيان نوفي زيان صاحح في ونبذل للعقيد بارك الله لو واه يقضي حوائجك ما شاء الله فوتك اللهم نسف دتئ الاصوات اللي زما اميد شايفه واخبا عليه الظلم هاي حاج رجع لامي شي يحتيني احتيت أموت راتك عال رموح من الصباح يهدي الأمة للإصلاح راتك عال رموح من يا خذيل اوم ملله صبرك دراسك قر العرط صبرك دراسك قر كتابك I shall la hello لي الظلم هيهات قال أومي تتويب موتك يخزي لي احتيت أموت راتك على الرموح من الصباح الليل واسك حرمه العرب صبرك درس فكرك العراق ما شاء الله العرب صبرك Olto, olto. En لا بودي افضح الظالم الدم اللي عند بيح مظلم امن صح الظلوم عايها هذا الليل عدل منصا جمعن صاب يوكو السلطا وصوتك للعدل منصا الدروب ونافع هداتنا دروس مبعد هداء نبذل العقيدة نبذل ايه, ايه صوتك بعد عيني اللي اريدنا ظلم ينزع اللي اريدنا ظلم ينزع نبذل ما شاء الله بارك الله فيك ممنون وقاد <تصفيق> قف لي قوم اينتوا يا خزي الليل ام اضطر لا والقوم اومن صحت ي الله معايا حد جئ بالرسول قتى وجد حمصا فيكر الزرط عصاك من الطاح صوتك من صاح الشام منصوب يكون السيل صاح وصوتك للعدل منصوب الدرب ما تعي حدابنا انه بزليل القمظ اللهمنا راحوا جاك يا حسين ان فيك كنا ضعتنا اشا ما اذا ما عيشنا في الذله ولا طاوين لا صبرنا ولا طاوين لا صبرنا الا كن نحكي وشاد قواتنا اولي اللي بالترى تعايش اولي اللي بالترى ما عايش قرفنا حنتنا ما عايش قرب Egonwapor me feta o sereche hem mai yimba Igonpor me عشنا سنين متغربين عشنا سنين متغربين نبذل للعقيد أرواح نبذل للعقيد اللي أريدنا الظلم ينزع اللي صوت صوت, صوت, صوت بس هل بيجاوب نسيا ان خير فيك غير نحواتك اتعماق ايش نبي بالله اولطوا لا تصغر بعتني الاك ترى في غايش ما يشعر بمحلتني يقولوني الصبور مفتاح وسر الشأن ما ينبع يقولوني سر الشاه عشنا سنين متغربين بارك الله فيك عشنا سنين غالبنا البوخي يخصه هو حضرك تحن ما عمانشف العيال صابك يا والي جيرانك يا بو السجاد وين طالب يبحق امين راح ذيل مضايق كثير ضيعتنا في كل يا يوم ليجي يا يوم القبر يقلع سنز يا خزيانيب جلب له عقبركني ياخذني لجحوم النسيرني عتم يرو